الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نواصل بإذن الله سبحانه وتعالى شرح كتاب قطر الندى وقلنا قد توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله ومبني وهو بخلافه كهؤلاء في لزوم الكسر وكذلك حذام وامسي في لغة الحجازيين وكأحد عشر وأخواته في لزوم الفتح وكقبل وبعد وأخواء تهما في لزوم الضم إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه وكمن وكم في لزوم السكون وهو أصل البناء رأينا في الدرس السابق أن المبنية أربعة أقسام أن المبنية أربعة أقسام القسم الأول مبني على الكسر القسم الثاني مبني على لم أسمع سمعت كلمة قبل هذا مبني على الرفع هذا لا يكون أبدا واضح البناء يقابله الضم والفتح والكسر والسكون والإعراب يقابله ماذا الرفع مرفوع النصب منصوب الجر مجرور أو الخفض محفوظ والجزم واضح والجزم واضح إذن عندنا إعراب وعندنا بناء الإعراب له مصطلحاته والبناء له مصطلحاته وقد رأينا مصطلحات الإعراب في الاسم المعرب قلنا نقول مرفوع ومنصوب ومجرور ومجزوم ونحن الآن في المبني فنقول مبني على الكسر مبني على الضم مبني على الفتح مبني على السكون فإذا وجدت الكلمه معربه فتعامل معها بمصطلحات الاعراب فقل مرفوع أو منصوب أو كذا إلى غير ذلك وان وجدت الكلمة مبنيه فقل فتعامل معها بمصطلحات البناء فقل مبني على الفتح مبني على الضم مبني على الكسر مبني على السكون إلى اخره واضح الان اذن راينا انه اربعه انواع مبني اذا جاء هؤلاء رايتم نكتب الامثاله ثم نعربها هؤلاء ومررت بها طيب من يعرب مثل الاول جاء هؤلاء نفروق كلكم تنشطون للإعراف ولا لا لا من ولد عالفا أو عالما بد الإنسان أن يتعلم ولا بد للعلم من الاقدام وعدم الإحجام ولا بد من عدم الحياة وعدم التكبر واضح فالإنسان يحاول جاء فعل ماض مبني على الفتح واضح هذا بينت حاله كيف هو هذه هل هي فعل أو اسم أو حرف؟ قال فعل هل هو مبني أو كذا؟ قال مبني على ماذا؟ على الفتح هذا اعراب أظهرت نوع الكلمة وفي اسمها فقط هذا الإعراب تظهر حال الكلمة من أي صنف هي ما حالها كيف هي واضح؟ هذا الإعراب جاء فعل ما انتهى هؤلاء احسنت هؤلاء اسم إشارة نشير به اسم اشاره معناه هذا معناه اسم اشاره حاله مبني على الكسر لماذا مبني ما معنى مبني لا يتغير بناء يعني لا يتغير الاعراب يتغير البناء هو بخلافه بخلاف التغير ماذا نزوم حاله واحده واضح السيارة السياره تمشي هي تتغير اذا كانت ساكنه ماذا نقول خلاف الت... خلاف السير قال ومعرب وهو ما تغير آخره بسبب العوامل دخلت عليه ومبني وهو بخلافه يعني لا يتغير أدخل العوامل الرفع أدخل عوامل النصب أدخل عوامل الجر يبقى كما هو كالبيت المبني هل يتغير؟ بيت هو البيت يعني الصباح تخرج منه في المساء تأتي تجيه بيت يعني يجد أنه صار قصرا أو تغير وتحول هو بيت لأنه ماذا مبني بناء؟ بناء. واضح الآن فجاء هؤلاء مبني لأنه بقي كما هو فالهمزة آخره وهي محل البناء والإعراب لكن ماذا؟ الهمزة لم تتغير دائما هؤلاء أدخل في أجل جملة تجد أن الهمزة هذا مكسورة ونقول فيها مبني على الكسر أين الكسر؟ في الهمزة انظر الها مفتوحة الهمزة الثانية مضمومة الأولى عفوا الحرف الثاني اللام مفتوح الهمزة الأخيرة مكسورة محل البناء والإعراب في الأول في الوسط في الأخير في الأخير فنقول هؤلاء اسم نبني على الكسر في محل ماذا؟ ما هو حاله؟ ماذا قام هذا الفعل؟ هؤلاء ماذا فعلوا؟ فاعل قاموا بالفعل. قاموا بالفعل قاموا بالفعل المجيد جاء هذا فعل والفعل يحتاج إلى فاعل يحتاج إلى فاعل من قام بالفعل؟ أنت أنا هم هؤلاء إذا فنقول هؤلاء ماذا فاعل وأنت هذا الاعرف صعب ليس صعبا واضح ليس صعبا هؤلاء هذا قلت هذا فعل هذا فعل هؤلاء ماذا فاعل أنت هذا اعرف أعربتها وأظهرتها معنى الكلام أظهرتها وأعربتها وبينتها بوضوح وجلاء معنى الكلام فقلت جاء فعل ماض مبني مبني على الفتح وهؤلاء فاعل مبني على تصرف محل رفع او اسم اشاره مبني على تصرف محل رفع فاعل انته تعالى انت طيب المدارس الثاني رايت هؤلاء انظر جاء زيد هذا في المعرب رايت زيدا هنا جاء هؤلاء رايت هؤلاء من يعرف ارتفع عدد المجيبين فعل مضارع فعل مبني على الضم شكرا شكرا اجابه انحرفت عن الطريق ها لابد ان ترجع نرجع او نرجعك من يوسف ايها السد رايت فعل ماض مبني على السكون تواصل والتاء فاعل أحسن تاء انظر هذا ليس فعلا مضارعا لماذا لان لانه فعل ماضي لماذا لانه دل على فعل مضى انت رايت ام ترى رايت متى في الماضي إذن هو فعل ماض صعبه سهله جدا انظر رأي. رأيت رايت رأى رأي انظر إذن الإعراب أن تبين حال الكلمة رأى ما حال فعل. مبني أو معرب أو ماذا تقول مبني على رأي أين آخر الفعل الياء اليا. ال الذي صار ألفا رأى رأى هذه أصل ألف تقول رأي انظر جاءت الياء رأي إذن هو مبني على ماذا هذا السكون انظر ها رأي تو أنا من قال بفعل الرؤيه التاء أين فاعل أنت الذي تدل عليك التاء أو تتحدث عنك التاء رأيت فتقول التاء ضمير ضمير لأنه ليس ظاهراً أنت اسمك مثلاً زيد لم نقل راى زيد فزيد هذا جعلناه مضمرا لا يظهر جعلناه في شكل حرف فقط فالتاء ضمير مظمر شيء خفي يدل عن, ما. عن شيء رايت رأيت هنا التاء نقول ضامير متصل ما معنى متصل؟ متصل بالفعل لاسق بالفعل تسق بالفعل متصل مبني على انظر أنت دائما تعبر عن نفسك بالتاء المضموم هل تعبر عن نفسك بالتاء المفتوحة؟ فتقول أنا رأيت لا تقول أنا رأيت فهذا يلزم ان ضم او لا دائما مضموم فتقول رايت ماذا رأيت إذن هي فاعل أنا قمت بالفعل هذه التاء تتحدث عن رأيت هؤلاء هم ضرب ها ضرب الاب ابنه ابنه ضرب فعل الاب فاعل هذا الفعل هذا من الذي وقع من الفعل وقع على من على الفعل، على على الولد إذن فهو مفعول مفعول به واضحان مفعول به. أنت رأيت، ماذا رأيت؟ رؤيتك وقعت على أي شيء. إذن أين المرء؟ المرء الذي هو مفعول هؤلاء كأنك قلت أكل أو أكلت تفاحة، أكلت تفاحة أين الاكل انا اين الماكول المفعول التفاحه أين اين المرئي هؤلاء فنقول هؤلاء اسم اشاره مبني على الكسر في محلي نصب مفعول به كنقول تفاحه واضح أن أكل زيد تفاحه راى زيد هؤلاء اذا فهؤلاء اسم اشاره مبني على الكسر في محلي نصب اذا هو هنا ماذا منصب في المثال الاول ماذا مرفوع واضح ها. مرر مرر مررت بهؤلاء مررت من يعرف الرجل متمكن. دعه مرر في من لك لك يا رجل دعه أحسنت أحسنت مررت من يواصل من يواصل ها ها احسنت اذا التاء ضمير متصل واضح في محل رفع فاعل من الذي قام بالفعل التاء هذه التاء دائما اذا تصل في الماضي دائما دائما فاعل وتسمى ضمير الرفع المتحرك ضمير الرفع ما معناه دائما فاعل فالفاعل دائما مرفوع ومتحرك لا تاتي ساكنا واضح الان ليست مرت التي تدل على التانيث وانما هي متحركه مررت مررت انت فاعل مررت أنت, أنت, انت فاعل مررتم انتم أنت أنت فاعل مررتم انتم فاعلون مرت لن فاعلون واضح الان هذه تأثمتها الرفع المتحرك مررت تاع ظن المصدر السلام يعظمت المحرفة فعل بهؤلاء من يعلم أحمد ولا أحمد لها ب من يصحح له هذا اللفظ الباء أحسن نقول الباء لا نقول بي نعم الباء حرف جر هؤلاء اسم مزروعه على مجره ان في الله بنتعال فكر, فكر قريلا ما لا تعرضنكم الوباء فانها لا نقول وباء نبني على كسر من حلجر اسم مجرور هناك اجابات صحيحه لكن من نختم به زيد أه. راح طبعا احسنت اسم اشاره مبني على الكسر في محل الجر اسم مجرور بالباء لو كان هنا زيد مررت بي زيد واضح الان هذه الكسرة ليست كسرة الجر ليست كسرة التي جرت بها, بها الباء واضح هذه دائما وجدناها في الرفع ووجدناها في النصب نجدوها كذلك في الجر فنقول الباء جر هؤلاء اسم مجرور مبني على الكسر لأن ماذا قلنا في هؤلاء دائماً مبني على الكسر اسم إشارة مبني على الكسر في محل انظر هل هو فاعل مفعول به؟ اسم مجرور اذا كان فاعل في محرف رفع فاعل كان مفعول به يقول في محل نصب مفعول به <تصفيق> واذا كان قبله حرف جر ماذا نقول في محلي جر اسم مجرور واضح فلا تقول الباء حرف جر وهؤلاء اسم مجرور بالباء وعلامه جره الكسرة هذا خطا لماذا لان هؤلاء لا يجر بالكسره نبني فهذه كسره كسره بناء مفهوم الكسره هذه كسره بينا تضحى الأمر، من عنده إشكا، نواصل. سيأتي سي هذا مضى، هذا مفهوم واضح. ال الدروس الأولى يعني سنتوقف عندها يعني أو سنسير معها رويدا رويدا حتى نفهم هذه الأصول واضح. لأن هذا كله تأصيل لعلم النحل أو لما سيأتي إن شاء الله هل إذا عرف الطالب الأسماء والأفعال والحروف ثم عرف الأسماء المبنية والأسماء المعربة ثم عرف الأفعال وأنواعها وأحكامها بعد ذلك يمكن أن يدخل في الترخيص يعرف الجمله الفعلية ويعرف الجمله الاسمية وبعدها ماذا؟ عرف النحل واضح الآن؟ بعدها عرف النحل فنبدأ نأخذ تفصيل هذا كلمات أسماء الافعال الحروف ثم ناتي الاسماء معربه مبنيه ما هي المعربه ما هي المبنية ثم الافعال افعال اقسام الماضيه المضارعه الامر احكام الماضي احكام الامر احكام المضارع واضحا ثم ناتي التركيب الذي يتالف منه الكلام ها كلمه تتالف كلام يتالف من كلمه وكلمة اسم واسم أو اسم أو فعل و وصب واضح الان اسم وصل مبتدا وخبر نعرف الاحكام ثم فعل وفاعل كذلك نعرف الاحكام وما باقي يكون تبع ان شاء الله لهذا على الطالب لا يستعجل الوصول واضح وانما عليه ان يفهم الأصول رايت من منهجيه المؤلف رحمه وسائل العلماء في النحو المفردات ثم يدخلون في الترتيب؟ قال رحمه الله وكذلك حذامي وامسي في لغه الحجازين هذا القسم الثاني وهو قسم غير المتفق عليه ملاحظه في القسم المتفق عليه ليس هناك كلمه واحده فقط وهي هؤلاء مفهوم توجد عده كلمات توجد عده عده كلمات مفهوم مثل مثلا هذا هذا من المتفق عليه مبني على السكون. تقول جاء هذا الرجل ورأيت هذا الرجل ومرت بهذا الرجل. تقول جاء هذا فاعل. اسم اشاره مبني على السكون في محل رفع فاعل. ورأيت هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب تفعل به. ومررت بهذا به. اسم إشارة مبني على السكون في محل جر. بالباء واضح لا تفهم ان هؤلاء فقط هي المتفق عليه هناك كلمات كثيره مبنيه اما على الكسر اما على الفتح اما على السكون اما على الثلاثه في محل رمضان في محل ااا آآ آآ من المتفق عليه واضح ان من المتفق عليها هو مثل بهؤلاء مثل بهؤلاء قال وكذلك حذامي وأمسي حذامي وأمسي في لغة الحجازيين في لغة الحجازيين لغة الحجاز تقابلها اللغة لا لا لا لغة نحن في اللغة الحجاز آه الحجاز ونجد وهديناه النجدين النجدان نجد اللغه اللغة اللغه اللغة العلو الارتفاع واضح рын النجد هو في اللغة الارتفاع مفهوم هذه الأمر معنا هديناه النجدين على القول لماذا؟ بأن النجدين هما تد واضح هما تدياي أو تدياي أمي واضح واللغة في اللغة النجد هو العلو والمرتفع. نزل عاليه الحجاز او في اعلى الحجاز والحجاز في الاسفل واضح الان الان حجاز منها قريش منها قريش مكه ونحوان واضح الان هذه الحجاز ونزل بنو تميم بنو بنو تميم اذا حجازيون يقابلهم التميميون وهما لغتان وهما لغتان مشهورتان عند العرب يختلفان قليلا ليس كثيرا واضح الان من هذا الاختلاف حذامي مين وأمس؟ قال هو يتحدث عن ماذا؟ أين نحن الآن؟ اين نحن؟ حتى لا تخرج من اين أين نحن؟ نتحدث عن ماذا؟ نتحدث عن مبنى كسر فقط. واضح الآن؟ نتحدث عن مبنى دائما اعرف نفسك أين أنت؟ تفهم؟ لأنك إذا أحتف نفسك بماذا؟ بهذا التقسيم الذكر مؤلف. ماذا تفهم ما اين انت تفهم ماذا تفعل وماذا تقرا وماذا تدرس فنحن الان في المبنى على كسر في القسم الثاني منه وهو المختلف فيه بين من بين العرب بين العرب اهل الحجاز في حذام لغه اهل الحجاز في حذام البناء على الكسر مطلقا واضح وكذلك في امسي اهل الحجاز يبنون حذامي وامسي على الكسر مطلقا اولا في حذام حذامي تقول جاءت اول حذام هي اسم ماء واضح على وزن فعالي جاءت حذامي حذامي ورأيت حذامي ومررت بي حذامي مثل هؤلاء تقول جاء فعل ما ظن على الفتح و التاء تعتني حذامي ها مثل هؤلاء فاعل احسن كيف نقول فاعل فقط مجروح ها ما فاعل مبني على الكسر في محل رفع ما تسيد عود فاعل لا تعيد قول فاعل تقول فاعل انظر العباره صح فاعل مبني على الكسر في محل رفع فقط لماذا لا تقول فاعل لانك قلتها في الاول مفهوم او تقول اسم مبني على الكسر في محل رفع فاعل مفهوم هذا تقول فاعل طيب خلاص عرفنا انه فاعل مبني على كسر عرفنا حالته في اي قسمين هو واضح الان معرف او مبني مبني على كسر وعرفنا محله من عرفه قلنا في محل رفع او ماذا مرفوع واضح الان حكمه الرفع مفهوم هذا حذام تقول رايت حذامي رايت يا حسين أحسن أحسنت, أحسنت. وحذام مفعول به مبني على كسر في محل نصب واضحه مبني على كسر في محل نصب من عنده إشكال هنا؟ فضح الامر طيب مررت بحذامي مررت بحذم فوكزه هو فوكزه ها أحسنتم مشاركة أحسن يعني إنسان إذا لم يحسن جواب يشارك خير من من لا يشارك مفهوم؟ إنسان حتى لا يعرف الجواب ويحاول خير من من لا يحاول لأن من حاول قد تغلب على عقدة نفسه قد تغلب على نفسه وأما يعني بعضنا لا يعرف ولكن لا يستطيع أن يحاول يستحي واضح الآن العلم ليس أو التعلم ليس, ليس في الحياة الانسان يتعلم واضح ليس هذا مطلقاً هذا الحكم ليس مطلقاً فإن عليا استحى أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم واضح الآن الانسان ماذا؟ اذا يسأل قال مجاهد اثنان لا مستحيل مستحي فالذي يسأل ويحاول أن يجيب ولو خطأ في المرة القادمة يتذكر هذا الجواب أنه أخطأ فلا يعيده وهكذا وهناك نظرية في التعلم نظريه نظرية نظريه نظريه التعلم في عمليه التعلم تسمى نظريه التعلم عن طريق الخطا واضح انت أنت؟ نعم فعل ماض مبني على السكون وزيد في محلي انت صرت مختصا في الضمائر خاصه في الضمير هذا مبني على الضم اذن ها مررت التاء ضمير متصل مبني على ماذا على الضم في محل رفع فاعل حذامي اه حذامي الباء حرف جر حذامي يوسف دعوه مبني على ماذا كتبت اا تخطئ أحسن الباء حرف جر واعلم انه اذا جاء حرف الجر فقطعا وحتما ان ما بعده سيكون مجرورا مفهوم لكن هذا الجر قد يكون ظاهرا قد يكون مقدرا هنا جر مقدر لانه مبني فنقول حذامي ها اسم مبني على الكسر في محله في محل جر واضح الآن اسم مبني على الكسر في محل في محل ماذا؟ جر بماذا؟ بحرف الجر للبعض مفهوم؟ طيب منه من هذا حذامي وأمثاله ليست حذامي وحدها فقط حذامي وأمثالها حذامي وأمثالها ومأمثالها ما كان على وزني فعالي ما كان على وزن فعالي مثل رقاشي هذا اسم امراه كذلك مثل ماذا قطامي اسم امراه مثل ماذا ثماني لا ثماني من هذا ما هذا اسم امراه ثماني هكذا مثل كذلك؟ نواري وكذلك؟ وباري كذلك؟ حضاري حضاري وسفاري و؟ نزاري لا جواري لا جمع جارية ذكرت هاهي من يعطينا بيتا فيه هؤلاء او آحد منهم منهن اذا قالت حذامي فصدقوها فان القول ما قالت حذامي احسنت حفظ الشواهد امر مرغب فيه فاعز البيت اذا قالت حذامي اذا قالت حذامي فصدقوها فان القول فان القول ما قالت حذامي فلولا المزعجات من من القنا من الليالي لا لما ترك القنا قطع طيب المنام اذا قالت حذامي فصدقوها فان القول ما قالت حذامي اذا قالت حذامي قالت ها قالت فعل ما ضمن على الفتح والتاء للتانيث تاء اختصاص احمد تاء للتانيث التاء هل لا محل العرب لا محل العرب تأتي مهمه واحدة فقط وهي الدلاله على أن الفاعل مؤنث واضح تأتي مهمه واحدة فقط تدل على أن الفاعل الذي قام بالفعل مؤنث نحن لا نعرف حذر هذه هي رجل ام المراه فتجد الشاعر يقول اذا قالت حذامي اه اذا حذامي مرأة واضح الان مؤنث قال, قال فعل ماض معرفة حذامي من يعرف حذامي احسن فاعل مبني على الكسر فاعل مبني على الكسر في محل رافع واضح هذا على الوقت من حجازيين واضح اكثر العرب فصدقوها الى اخره فان القول ما قالت مثله حذامي مثله فاعل واضح الان فهنا ماذا جاءت جاءت مبنيه على الكسر فيه مع انها مع انها فاعل واضح الان اذن قال في لغه الحجازين اذن هناك لغه اخرى لا يبنون حذامي وهم بنو تميم ماذا يفعلون لحذامي كيف يتعاملون معها أو كيف سمعت عنده حذامي وأخواتها يعني وأنثالها من عنده الجواب قلت لكم حذروا الدرس من فتح الكراس واحضر الدرس وحذر الدرس قبل أن يأتي ما علينا شيء يعربونها طيب انت لماذا ذكرت النصب والجر ولم تذكر الرفع قلت يعيبونها بالضم وبالفتح, و... وبالفتح نصب وجر لم تذكر الرفع إذن فهي مبنيه على الضم لا يعرفونها بنو تميم حقيقه فرقته بنو تميم فرقته واضح منهم من يعربها أو يمنعها من الصرف منهم من يعرفها يمنعها من الصرف هذا الممنوع من الصرف لا نتحدث عنه الآن واضح سيأتي محله ان شاء الله بعد أبواب كثيرة من عند المؤمن. لكن الآن نعرف اسمه الممنوع من الصرف يعرب يرفع بضمة أو ضمة علامه رفعه وينصب ويجر بالفتحه هذا الممنوع من الصرف يعني لا يجر ولا ينون حتى الرفع إذا رفعته لا تنونه مثل أحمد أحمد هذا هذا أحمد الذي أمامكم ممنوع من الصرف فهو لا يصرف فلا تقل جاء أحمد مثل ما تقول جاء محمد واضح تقول جاء احمد ورايت احمد ومررت باحمد اما زيد وخالد ومحمد تقول جاء محمد رايت محمدا مررت بمحمد هذه فكره فقط تبقى هنا اذا ان ياتي زمانها اذا بنو تميم فرقتان بنو تميم او تميميون فرقه في حذامي واخواته في حذامي واخواتها مفهوم فرقه يجعلونه ماذا ممنوعا من الصرف من الصرف يعني يرفعونه بالظما و ينصفونه و بالفتحه يقولون مثلا جاءت حذاء مو واضح رايت حذاء ما مررت بحذاء ما مررت بحذاء ما تقول جاءت فعل ماض والتاء للتانيث حذام فاعل مرفوع ورفعه الضم على آخر هذا على لغه بريتن رايت فعل وفاعل حذا مفعول به منصوب ونصبه الفتحه ظهر على اخره مررت تقول مررت فعل وفاعل طيب بالباء حرف جر حذام اسم مجرور بالباء وجره الفتحة نيابة عن الكسره لأنه ممنوع من الصرف هذا إعراب بني تمير أو على لغة بني تمير واضح الآن والأشهر هو لغه أهل حجاز واضح وعلى لسانهم نزل القرآن حذامي مثل كذلك قطامي مثل قطامي وغيرها هذا اللو... هذا القسم الاول القسم الثاني بعضهم نعم انت اذا كنت حجازين اعرف على لغه الجزيره هذا للتعلم اللي... فانت لو شئت ان تتكلم بلغه بني تميم فلا كذلك لانهم عرفوا صحه واضح ومن اشهر شعرائهم الفرزدق اشهر شعرائهم الفرزدق وان شئت ان تحدث بلغه الحجازين فلك ذلك. ولكن اكثر اشهر الكلام باللغه اهل الحجاز وبلغتهم نزل القران الكريم افهم هذه مساله تبينها سبعه احرف ليس معناه على لغه بني تميم ولغه حجاز ولغه كذا ولو ان هذا قول من الاقوال ولو ان هذا قول من الاقوال مفهوم هذا قول من الاقوال لكن انا في رايي ليس محله الان وقد ادبت عنه مره من المرات في الدروس طيب رايت هذا ما مراته بحال هذا قسم اول من بني تامين اكثر بني تميم ماذا يفرقون بين ما اخره ما اخره راء وما ليس اخره راء وما ليس آخره راء ما كان آخره راء فيتعلونها مثل لغة حجازيين مضف معنا نحو سفاري مثلا سفاري آخره ماذا آلا. هذا عند بني ثمين يبنونه على كسر أو عند أكثر بني ثمين يبنونه على كسر واضح؟ مثل حجازيين نواري ووباري وصفاري ونحو هذا ما كان آخره راء يبنونه على كسر مطلقا في الرفع أو في النصر أو في الجر يقوم جاء السفاري رايت سفاري مررت بسفاري هذا السفاري بئر تبون آه... واضح وما ليس اخره آه... راء يصرف يمنعونه من الصرف ما ليس اخره راء يجعلونه ممنوعا من الصرف <تصفيق> اتفقنا خلاص واضح، وما ليس آخره راءاً، ما ليس آخره راءاً، خلاص مثل هنا حذامي وقطامي ونزل وغيره، لا يمنعونه من الصرف، يمنعونه من الصرف في الرفع رفعاً، يمنعونه من الصرف رفعاً، ويبنونه على الكسر رفعا وجرا نصبا نصباً وجرّاً. اتفقنا واضح؟ يبنونه على الكسر يمنعونه من الصرف في الضم. فيقول جاءت حذام فهم جاءت حذام فإذا كان في النصب والجر يبنونه على على الكسر. ورأيت حذامي ومررت بحذام، ومررت بحذام. وهذه التفسيرات حقيقة أه... احفظ احفظ أن حذامي وأخواتها عند أهل الحجاز مبنية على كسر مطلقة واضح؟ احفظ أن حذامي وأخواتها مبنية على كسر مطلقة و... عند من؟ عند الحجازيين وعند غير الحجازيين اختلفوا فيها تفضل وعند غير الحجازيين اختلفوا فيها بين المنع والصرف بين المنع من الصرف والبناء خلاص طيب نواصل وقت الاذان لا؟ قال وكاحد عشر وكاحد عشر واخواته في لزوم الفتح وكاحد عشر واخواته في لزوم الفتح أحد عشر واخواته الآن مؤلف لما انتقل لما اكمل مساله او ما يبنى على الكسر بنوعيه ذكر المبنية على الفتح فقال وكاحد عشر واخواته احد عشر يقصد باخواته ثلاثة عشر أربعة عشر إلى تسعة عشر انظر أحد عشر ثلاثة عشر, إثنى عشر ليست من اخواتها واضح أحد عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر سكة عشر سبعة عشر ثمانية عشر تسعة عشر هذه كلها مبنية على فتح الجزئين أحدا عشر أحد عشر مبني على فتح الجزئين تقول جاء أحد عشر رجلا ورأ ورأيت أحد عشر رجلا ومررت بأحد عشر رجلا واضح؟ وما بقي سنكمله في الدرس القادم إن شاء الله عندنا تنبيه فيما يتعلق بحذامي عند بني تميم قلت ينقسم فيها بنو تميم الى قسمين واضح وقع خطا نصححه ينقسم فيها بنو تميم الى قسمين قسم يمنعونه من الصرف يمنعونه من الصرف يقولون جاءت حذا وَرَأَيْتُ حذاما وَمَرَرْتُ بِحَذَامٍ هذا القسم الأول القسم الثاني يمنع القسم الثاني يفرقون بين ما آخره راء وما ليس آخره راء ما آخره راء يوافقون فيه أهل الحجاز فيبنونه على الكسر مطلقا هذا عند من؟ عند القسم الثاني من بني تمين وهم أكثر بني تمين يفرقون بين ما آخره راء وما ليس آخره راء فما كان آخره راء فيبنونه على الكسر مطلقا تقول جاءت نواري ومررت بنواري ورأيت نواري واضح؟ وما ليس آخره راء يوافقون فيه القسم الأول وهم يمنعونه من الصرف ليس رفعاً ويبنونه على الكسر نصبر وجرد فقط نفهم؟ القسم الأول عندهم نواري ممنوع من الصرف القسم الاول لا يفرقون بين الراء وما اخره را وما ليس اخره را كلاهما اذا ممنوع من الصرف القسم الثاني يفرق ما اخره را مبني دائما على الكسر وما ليس اخره را مع ممنوع من الصرف ممنوع من الصرف ممنوع على الكسر ومبني على الضم او مبني على الفتح ومبني على السكون القسم الاول مبني على الكسر ذكر المؤلف في القسم الاول مبني على الكسر هذا مضى معنا أم لا مبني على الكسر قلنا هو قسمات قسم متفق عليه وقسم المختلف فيه القسم متفق عليه كهؤلاء فهذا مبني على على الكسر إذا قسم هذا كم مراجعه قسم متفق عليه متفق عليه ليس رواه الشيخان متفق عليه واضح متفق عليه من اتفق عليه العرب من العرب الفصحاء واضح فصحاء لسنا نحن واضح الفصحاء قبل أربعة... قبل الرابع قبل الرابع قبل نهايه القرن الرابع للهجره بعده لم يوجد عربي فصيح بعد نهايه القرن الرابع للهجرة يعني قبل سنه 400 لا يوجد قبل سنه 400 يوجد الفصحه بعد سنه 400 لا يوجد عربي فصيح واضح طيب متفق عليه من العرب كهؤلاء كهؤلاء في لزومه الكسر فجميع العرب بنوا هؤلاء على كسر